<سؤال> يا ابن الحسن دنيان يا ابن الحسن دنيا نيا يا ابن الحسن دنيا دنيا جار الظليم جار الظليم يا مهدي يا عجل الله فرجك يا مهدي يا مهدي الله مخرجك يا مهدي يا مهدي سور النبوة نور الامامة نورك سور النبوة نور الامامة عجل الله فرجك يا مهدي يا مهدي سلم لما مخرجات يا بهي يا منجي احبابي لاكثرين صوت العشق نادينا امتى يحل هلالك ويلا نور عليانا بكل قلب غايه لك يا الوالي تعلم بالحب يسر الزاره مثلك فلا حبي انا مثلك فلا حبي انا نقسم قسم الهواك على الجمر ثاني اناك نقسم قسم على الجمر ثاني اناك فرحتنا يوم ظهورك يا مهدي يا مهدي حجن الله فرجك يا مهدي يا مهدي سهل الله مخرجك يا مهدي يا مهدي صور النبوة صورك نور الإمامة نورك سور النبوة سورك نور الإمامة نورك عجل الله فرجك يا من يا بهدي سنهل الله مخرجك يا بهدي يا بهدي في طر فرحاتنا تبزق شمس أزاتنا يا من البعر بحبك يستجب كل دعواتنا وفي نجوب بإسمك عليك رب يوم المبارك تيبني يا المنتظر دولاتنا يا المنتظر دولاتنا <تصفيق> لما نيوم طريق كل احنا نفرح بي لما نيوم طريق كل احنا نفرح بي نمتمر تأخذ دورك يا المهدي المهدي عجل الله فرجك يا مهدي يا مهدي سهل الله مخرجك يا مهدي يا مهدي سور النبوة صورك لون الامامة نورك صور النبوة صورك نور الامامة نورك عجل الله فرجك يا مهدي يا مهدي الله مخرجك يا مهدي يا يا ابن الحسن مني جار وظلم مليان صرح العدل والايمان متاتش الدركان احبابك احنا نريد بعين العطف ترعانا ارواحنا هامت بيك والكف تقعد شال والكف تقعد علينا طال يا من سكنت البعد وعدك علينا طال يا من سكنت المعن مسكن جنان عطورك يا مهدي يا الله فرجك يا مهدي يا مهدي, مهدي الله مخرجك يا مهدي يا مهدي سور النبوة نور الامامة نور سور النبوة نور الامامة صور النبوة نور الإمامة عجل الله فرجك يا من دي يا من دي يا من دي سهل لنا مخرجك يا من يا من يا المهدي احنا نخبرك شاقوا املنا ننتظرك صبح ومساء ذعيلك الله يعجل امرك عين الحقي خاريدنا يوم ظهورك يا يوم السعاده الباكره من طرف رايتنا اسرك من ترف راية ناصران موعد ظهورك حان يا منقذ الإنسان موعد ظهورك حان يا منقذ الإنسان نشر العدل دستارك يا مهدي يا مهدي الله فرجك يا مهدي يا مهدي سهل الله مخرجك يا بنتي يا مهدي صور النبوة صورت نور الامامه نور صور نور الامامه نورك عجل الله فرجك يا بنتي يا مهدي سهل الله مخرجك يا مهدي يا مهدي يا بنتي يا مجدي للشاعر أبو فاطمة العبودي